من قبل أ ن ي أ ت ي يوم لا بيع فيه يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا انفقوا مما رزقناكم انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ي أ ت ي يوم لا بيع فيه ولا خ ل ة ولا ش ف ا ع ة والكافرون هم الظالمون الله و ا و ل ه ل ا ل ن ا و ا ل ح ي للعلوم ل ا تأخذه س ن ة و ل ا نوم ه ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض ما ذا الذي يشفع عنده إ ل ا ب إ ذ ن ه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إ ل ا بما شاء وسع كرسيه السماوات و ا ل أ ر ض وسع كرسيه السماوات و ا ل أ ر ض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إ ك ر ا ه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أ و ل ي ا ؤ ه م الطاغوت يخرجونهم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 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز, أن الله عزيز حكيم